ليل أظلم طلبتي دفنوها حتى لا أهل الرد يشيحوها ليل أظلم طلبتي دفنوها حتى لا أهل الرد يشيحوها عين حساس بالأجل منها اكترى وبقلبها تشوط نيرا الغضب من الضلع طالت ينوح الشباب فاطمه بنت النبي عرقوه صاحت ام الحسن يا فارس مفرس ما اريد حدا يدشيع تحضر قبري لا تخليه باين في الاثر المرتضى من عيونها ليل اظلم قلبتي دفنوها حتى لا اهل الردى يشيحوها ليل اظلم قلبتي حتى لا اهل الردى يشيحوها وسط وحيد اربو قايه للدمير طلع لي المسجد بقال بالمنفجير حال حذر در لا درب كسر الظلح ولو يتوفر حن سلمت منها قصدتي الحجرة تهوي المدمع يسيل وللصلاة تتوجهت تدعو الجليل يا إلهي تناجع الجلب الرحيل واصلت اسماء وتغير لونها دفنوها طلبتي دفنوها حتى لا اهل الرد يشيحوها ليل اظلم طلبتي حتى لا اهل الرد يشيحوها لو انصت عليك يا اسمهدة قولي ماذا تقاطمك قدر العدى دخلت عليها ونقاتها المزدى ضمته لنا النافخ جون رد حسن وحسين من قام القما اجتاز ما اعلى امهم فاطمه قالت هجره تقوم ثم نعيمه اخبرينا وامنا يا سلامها الليل ردى يشيحوها بليل أظلم قلبتي ذفنوها حتى لا أهل ردى يشيحوها قطوين حجرة هاويل مزمع همان وشقهم هم نايمة بحجر الأجال صحاوي بصوت الفديحة والودال ميزه ام فاطمه يضلها الاظلم طلباتي دفنوها حتى لا نفشى شيئوها للاظلم طلباتي دفنوها حتى لا اهل الورد يشيحوها